ما لف أن قد كم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكم منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ